İn tebdu hayran et tuhfuh ev ta'fu anşu in sa'inna Allahu kana afuven kadira إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا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 تيهم <تصفيق> أجرهم، وكان الله وفرا الرحمى. يسألك أهل الكتاب أن تنذل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ مُبِيناً وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ قُرَبِ مِسَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُولُ الْبَابِ سُجَّدُوا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا بِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا وُجُوهٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّن مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ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 فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلَهُمُ AMWALA النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا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 كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيونا ويوسف وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم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 ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤففهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَكْفُوا اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأعماق إلا ما يطلع عليكم غير محي للصيد وأنتم حور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 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فضلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ مِّنْ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنطة والمنقوذة والمترتية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النفب وأن تستقسموا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلاَمِ ذَلِكُمْ فِي الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة ضيرا متجانفا لئس من فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم؟ قُل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونه من مما علمكم الله فكنوا مما عليكم.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 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء الفتيما صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله, إن الله عليم بذات فالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا يعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله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 رحمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبشقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْعَذَابِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُوسَى عَشَرًا طَيِّبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرأتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها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 يحرفون الكلمة عن مباضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وصفح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 ا وَالَّذِي فَلَمْ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ وَلَئِنْ نَجَوْتَ لَيُقْتَلَنَّ مِنْهُمَا الْآخَرُ مُتَرَدِّيًا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ مَنْ وِئِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فظَلَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب الله غرابا يبحث في الارض يريه كيف يوارى سوءة اخي وقال يا ويلتا اعجزت ان أكون مثل هذا الغراب فوارى سوءة اخي فاصبح من النادمين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 والسارق والسارقة فَقُضَ عُهْمَاهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ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 ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقل من آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ما وضعيه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتواه فاحذرو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 سماعون للكذب أكالون للسحد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسق إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التبرات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكن تبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنان بالسن والجروح قصاص فمن تسلم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالمون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 بقل ما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاء الحق لكل جعلنا منكم شعره ومنهاج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 اتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم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 تياب بالفتح او امر من عنده فيصبح علاما اسرف في الذين أقسموا بالله جهاد إيمانهم إنهم لمعكم حبضت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحب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 والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هو سوى ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَالْعِبَادَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قل يا أهل الكتاب هل تنطمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 أولئك شر مكانا وأضل عن سماء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد تخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة قتصدها وَلَكِن سِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْ يُؤْمِنُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّوْتَ رِسَالَتَهُ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 التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث سلاسة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يفكون قل أتعوذ من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 تخذهم أمليا، ولكن كثير منهم فاسقون. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا أقربهم موت. دَتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق الله العظيم